Book 27. 27. Otelde varış. Fi'l Al. alwusul Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. A'indakum gürfetun khaliye? A'indukum gürfa khaliye? Ben bir oda rezerve ettim. L'akad hajastu عندakum gürfa? L'akad hajastu عندakum gürfa? Benim adım Müller. Ismi Miller. Ismi Miller. Tek kişilik odaya ihtiyacım var. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. شفت كشلك أضيع احتياجك معش. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. أدا ننجدلك أجرته ندر؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Banyolu bir oda istiyorum. İriy duğrfa, Duşlu bir oda istiyorum. İriy duş. duş. Odayı görebilir miyim? Ayımkinu an arağrğrfa? أيمكن أن أرى الغرفة؟ براذا، بير غاراج وار ما؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ براذا، بير كاسا وار ما؟ هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ برادا بير فاكس فارما؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ إيه، أضعي تطيرم جيد، أنا آخذ الغرفة جيد، أنا آخذ الغرفة أنا احترل برادا هنا المفاتيح هنا المفاتيح اشيالرم بردا هنا أمتعتي هنا أمتعتي كهوالت ساعة كتشتا؟ متى يكون الافطار؟ متى يكون الافطار؟ أول يمي ساعة متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ عشام يوميسات كجتا. متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟